أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحده